اخوتي أعلى. أعلى. اعلى يقول يرضى وكل من بالم لو عل نورك يشفي يرضى وكل من بالم لو عل نورك يشفي وكل من تغرب عن هلا الدار اهلكون يا رجلي والعند عوا لو عسر من بحر جودك تروي اخوتي ها وين اصحاب الحاجه وين اللي عندهم مرضى وين اللي يريد يزور الرضاه مقضيه مرحب الحاجه مقضيه مقضيه بر مقضيه بر يا مرحبا الحاجه مقضي